كيف تحس وانت تجرح احبابك كيف تنام وانت ظالم قلوب لوني احتضر لك في عتب بابك محن لله الباب والطوب كيف تحس وانت تجرح احبابك كيف تنام وانت ظالم قلوب لوني لا قدرت أسلاك ولا توب لو دورت اسمي فهرس كتابك ماني بالغلط يا حيث مكتوب حبك هو حياته ضاع لحسابك عمره لا قدرت أسلاك ولا مشتعل بي منها عطوب سلة نظرتك وسيوفة drak revised zei gut ma